ل واحده لا شريك له،, له الملك ودع الآخر صاحب العليم سبحان سبحانه وتعالى سبحان الله قصدت باب الرجاء وصدت باب الوجا وبدت أشكو إلى مولاي قلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة in وبدت أشكو إلى مولاي قلت يا املي وقلت يا املي وقلت يا أسكو إليك أسكو إليك أسكو إليك أسكو إليك أموراً اشْهُ إِلَي كَأُمُورْ أَنْتَ تَعْلَمُ أشكو إليك، أشكو إليك أمورا، أنت تعلمها ماليا. بسكت يدي وقد بسكت يدي بالظل مفتخرًا، فقد بسكت يدي بالظل مفتخرًا إلي. فقد بسقت يدي بالذل مفتقرا اليك قد بسطت يدي بالذل مفتقرن فلا ترد النعاس رب خائبة فبحر جودك